بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين أجمعين وعلى من تبعوا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نواصل في شرح القطر وقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله من يقرأ من يقرأ وقد الخبر آه. قبل, قبل ذلك قبل ذلك ماذا قال وقد وقد حذف كل من المبتدي والخبر نحن سلام ونكون. اه. إن هذا ذكرناه وشرحناه. إن هذا في الحذف الجائز لكل من المبتدي والخبر. يجوز حذف كل من المبتدي والخبر إذا دل الدليل على على ذلك الحذف ولم يمنع مانع من هذا من هذا الحذف او لم يكن واجبا يقول إن الحذف جائز. ثم ذكر المصنف رحمه الله مواضع حذف الخبر وجوبا ولم يذكر مواضع حذف المبتدا اولا يحذف نقول مواضع حذف الخبر مواضع حذف الخبر وجوبا لان راينا جوازا ذكر المصنف رحمه الله كم من موضع اربع مواضع ذكر اربعه مواضع الموضع الاول لولا قبل جوابي لولا قبل جوابي لولا هكذا جوابي بتثنين كان عنده المتى اخر ها نعم جوابي صحيح ما تكفي هذا هو لو لو توقفنا هكذا فقط فالكلام فيه فيه لبس واضح هذا هو القسم الصالح هذا هو القسم اذا هنا ماذا نقول نقول بعد قبل جوابي لولا لان ذكرنا موضوع واحد واضح الان هكذا مفهوم الان حتى يفهم كلام المصنف واضح إذاً جوابي قبل جوابي إذاً لابد أن يكون بعده معطوفان لولا و والقسم الصريح إذاً جواب لولا هو جواب القسم الصريح كأنه قال قبل جوابي لولا وقبل جواب القسم الصريح فذكر هنا كم من موضع ذكر موضعين لكن نحن ماذا قلنا رقمنا رقم واحد رقمنا 1 اذا فنذكر موضعا واحدا فنقول قبل جواب لولا ثانيا قبل جواب القسم الصريح واضح الان مفهوم لانك لو قرض فتقول قبل جواب لولا قبل جوابي لولا ماذا تنتظر تنتظر ان لولا جوابا مفهوم فتقول اين جواب جوابي لولا واضح كقول تعالى رحلة الشتاء والصيف وانتبهوا هذا خطأ يقع فيه خطا شائع تقول كتاب مثلا كتاب زيد وخالد وانت تقصد أن لكل من زيد وخالد كتاب كتاب زيد وكتاب خالد وهذه الإضافة لا تجوز عند مذهب الجمهور أو عند مذهب البصريين عند الجمهور البصريين وحمل البصريين على الشذوذ بل يجب التثنية بعد التثنيه قبل التثنيه يجب التثنيه وقبل الجمع يجب يجب الجمع فاذا كان هنا جمع تقول كتب الفقه مثلا والتفسير والعقيدة وأنت تقصد ماذا تقصد كتب الفقه وكتب التفسير وكتب العقيده وإذا ذكرت مثلا تثنيه فقط تقول كتابي مثلا كتابي الفقه والتفسير مثلا واضح و... والتفسير وهنا المصنف مشى على لغة على اللغه الصحيحة أو مشهورة جوابي لولا و... و... والقسم الصريح ولكن لو قال جواب لولا قبل جوابي لولا والقسم الصريح صح ذلك لوروده في القرآن لوروده في القرآن كقوله تعالى في آية واحدة فقط في رحله رحلتا قال رحلة، انظر رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف والأصل رحلتين لأنما رحلتان رحلتين الشتاء والصيف مفهوم ولكن لا نقول إن هذا شاذ في القرآن لكن هذا الذي ورد في القرآن مخالف لما لما عليه أكثر أكثر لغة لغة العرب واضح مفهوم إذن لكن لا نقص لا نجعله قاعده هذا كما مضى معنا لا نجعل هذا بما ان ورد في القرآن في ايه واحدة في القرآن الكريم نقول القاعدة أن نقول جوابا لولا و, و والقسم الص والقسم الصالح فهم لا يحمل لا تقعد قواعد على على القليل الوارد في كلام في كلامه فهم هذا محل أصول نحو ليس النحو لكن بما أنه ذكر هنا نصه للثاني اذن قبل جواب لولا قبل جواب لولا يعني عندك لولا لولا واضح لولا هم هذا جميل لولا لولا لانتم لولا. لولا انتم سوره سبع لولا انتم لكنا مؤمنين لا لولا أنتم لقنا مؤمنين. الآن هذه لولا أين جوابها؟ لقنا هذا جوابها. وأين شرطها؟ أين شرطها؟ أنتم فقط. ها لولا أنتم موجودون أو كائنون. هذا شرطها. لولا وجودكم أو لولا أنتم موجودون. لكنا مؤمنين هذا الش... هذا الجواب لكنا مؤمنين اما شرطها ففيه ماذا مبتدا وخبر الخبر يحذف لكن اين نقدم الخبر قبل قبل الجواب واضح يحذف الخبر وجوبا قبل جواب لولا جواب لولا ماذا لكنا مؤمنين ف... جوابها اين لكنا مؤمنين قبلها يحذف الخبر وبعضهم يذكر هذا الشر يقول بعد لولا كما قال ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر وانظروا دقه ابن مالك ادق من ابن اجرهم آمن من ابن هشام الحذف هنا ليس بعض قال ليس على الوجوب بل هو على الغالب لانه ورد ماذا عدم الحذف ورد في صحيح العرب كلام العرب عدم عدم الحذف ولهذا قال ابن مالك وبعد لولا بعد لولا غالبا حذف حذف الخبر يعني ليس واجبا على واجبا على الدوام مفهوم على كل نعرف هذا أو هذا اذا يكثر او نقول يجب حذف الخبر بعد لولا او قبل جواب لولا ومنه قوله تعالى لولا انتم لكنا مؤمنين الان انتم ضمير سراج الدين ولا سراج لها ها. يمكنك يمكن لك ان تغش تغش <تصفيق> الله اكبر رفع يده آه. فاتح يده <تصفيق> ليعين زميله ها انت لا ترى الجمله اظن إبراهيم نامير منفصل مبني على السكون في محلي طبعا هي ليست خبر لماذا لان لانه محذوف وبما ان الخبر محذوف من يبقى يبقى المبتدا وبانه قبل جواب كذا ماذا بقي بقي مبتدا يعني حساب رياضي مفهوم حساب رياضي نحن أين في حذف الخبر إذا مباشرة الخبر محذوف مفهوم قدره وقدره حذف ماذا حذف واجب هنا إذا من يبقى يعني يبقى المبتدا قال لك قال لك قبل جواب هذا جواب لا ماذا بقي بقي مبتدا بعد لولا لولا أنتم والتقدير أنتم موجودون لولا انتم موجودون مثال اخر لو العدل الضلم. الضلم. لولا عدل عدل القاضي ايه لن الظلم لولا عدل القاضي لولا عدل القاضي لن الظلم ها احسن لولا عدل اين الخبر اين نبدا عدل والظلم الظلم عدل الظلم والله عدل ها والقاضي ها لما نقول الظالم <تصفيق> ومتى عدل الظالم ها الظالم القاضي عفوا موظف ظالم عدل القاضي مضف إليه يا سراط لاشترط لانتشر الظلم لانتشر الظلم فعل أو فعل وفاعل والجملة خبر ها خبر خبر مبتداء جواب نعم جواب الشرط أما الخبر أين هو إذا محذوف أحسن ده لا في حذف الخبر وهو محذوف وجوبا تقديره موجود لولا عد القاضي موجود او كائن حاصل الى غير ذلك فواتقد اذا هذا بعد بعد لولا بعد ماذا الموضع الثاني لماذا لا تحضرون الدرس يا سهل عليكم استحضار الامثله ها الموضع الثاني حسين تغائب القاسم الموضوع ثاني قبل جواب القسم الصريح قبل جواب القسم الصريح إذن عندنا الجواب عرفنا القسم عندنا الصريح القسم الصريح ها الصريح أخرج ماذا اخذ غير الصريح وهل هناك قسم غير صريح نعم هناك قسم غير غير صريح امم الان ما نعطينا مثال ما ماكش تنام ما شاء ستعربه انت ان شاء الله نعمرك ها انهم او ان انه احسنت هنا كسر واجب سيأتي إن شاء الله في النواصي إنهم لفي سكرتهم يعمهم لعمرك من يعرب زيد فاتح فتح الله عليك ها؟ آمين آمين اللام نعم لام مبتدا أحسنت نعم نعم أحسنت لام التدام أبلي على الفتح لام أحلى من الاعراب عمرك نعم مفتدر لكن الله فيه ما شاء الله واصل حسين لو تابعنا الفتح لأجاب على الاعراب عمرك اللام لام القسم كيف لام القسم لقد جاء محمد سيخرجنا من هذه الورطة مم. الحمد لله ها جاء الفرج ها. لقد احترنا في اللام يا محمد يا ابا الصفح لا لا القسم موطئ القسم حسين موطئ القسم المحذوف او القادم او ماذا القادم زيد ابراهيم نعم. أه؟ أه؟ لا لا لا لا ما زيد فينك عمرو لم يعرف فتح قال مبتدا وهل نعقب على كلام فاتح؟ ها إيه موضع القسم هكذا موطئ القسم أول من ابتداء في رأيك جمع لا من ابتداء وني ما ذا ليست لا ماقسم؟ <تصفيق> لام ابتداء لماذا ليست موطئ القسم ها لام الموطئ القسم تاتي بعده تاتي بعده قد تاتي في جواب القسم ولام ابتداء تتصل بمن بالمتدا فقط لام ابتداء تتصل بمتدا ولا عبد مؤمن واضح اذا اللام نامو الابتداء عمرو مبتدا مرفوع رفعه الضمه الظاهره على الخاء والكاف ها مبني على في محل جر احسنت المبتدا هنا خبره جمله انهم ها آه لأننا في حذف الخبر آه ما شاء الله إذن لابد أن يكون الخبر محذوفا لكن انتبهوا قد يأتيكم المعلم بمثال فيه خبر غير محذوف واضح لا؟ يعني ليس دائما وأنت في الاختبار مثلا تقول اذا درسنا حذف الخبر فقط إذن لابد أن تأتي الأمثال عن حذف الخبر قد يعطيك لك بمثال ل... للنظر فيه آه جميل إذن إنهم والعصر ان الانسان لا قاصر ها ان حرف نصب توكيد حرف نصب من التوكيد هذا قاصر وجوابك فيه قصور من يكمله ان ايه احسنت يا حسين مشبهه حرف المشبه بالفعل وهذا نبه عليه ابن هشام رحمه الله والظن في المغني إذن تم؟ تيسير النحو أيضا. تيسير النحو جبل. تيسير النحو. تيسير النحو. تيسير النحو. تيسير النحو. آه. النحو الميسر. ليس تيسير النحو. لأن تيسير النحو هذا غير صحيح. لأن هناك انتبه هناك دعات ينادون بتيسير النحو. وهم يسموه دعات التيسير. دعات التيسير. وهذا. مصطفى إبراهيم وأنيس وإبراهيم أنيس. وكثير منهم خاصة المشارقة مفهوم ينادون بالتيسير وآرادوا بهذه الدعوة تجديد النحو مفهوم شوق ضيف يريدون إعادة تقعيد القواعد حتى لا يصعب على التلاميذ فهمها وبالحقيقة عقدوا الأمور أكثر من نحن عندنا كم اقسام كلمة انه العربي والذي اجمع لنا. ثلاثه ثلاثه واضح تمام حسان قال اقسم كلمه سبعه سبعه اسهل من ثلاثه حفظ الثلاثه اسهل اسهل من حفظ السبعه مفهوم والكلام الكلام في هذا يطول إذن ليس دعاء التيسير ولهذا الدايره نصحكم بقراءه كتب كتب متقدمه خاصه هذه كتب ابن هشام كتب تعليميه وان كان فيها يعني النحو الذي تجدونه عند ابن مالك وابن هشام وهؤلاء المتاخرون ليس هو النحو الذي جاء به سيبويه رحمه الله في الكتاب نحو سيبويه ادق نحو علمي دقيق اما هذا النحو نحو تعليمي محض وبالتالي فيه تاثير بعلم الكلام لكن شيئا فشيئا الانسان يطلع بعد ان يعني يقوي نفسه في هذا المجال وتصبح عنده ملك بالقواعد ويحسن النطق العربي يرجع إلى كتاب سيبويه فيما بعد وما حققه بعده الرضي إسرابادي وبن جني في الخصائص هم يجد النحو الدقيق إذن إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أين اسمها وأين خبرها محمد نعم احسنت الها ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ان مرفوع مبني على الضم عفو في محل نصب اسم ان والميم الجمال اين خبره سراج الدين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولا سراج لها كما قلت بي. نعم اذن خبرها لفي سكرتهم يعمه صحيح على قول تفضل ها يعمهون خبر ماذا يعمهون خبر ماذا خبر ان سنه انهم لفي سكرتهم يعمهون سراج الدين قال الخبر هو لفي سكرتهم يعمهون واخونا ياسين قال الخبر هو يعمهون من الفاصل الحكم في هذه المساله نور الدين ايه متعلق بخبر, متعلق بخبر المحذوف إنا ها المحذوف متعلق هذا متعلق بخبر إنا وهذا ماذا نقول عنه هو خبر هذا ما فهمت قصدك الجار مجرور الجرموز متعلقه بماذا بالخبر او بيعمهن إذا اذا قلنا انتبهوا جيدا نريد أن نفهم الخبر من هذا كما من خلال ما عرفناه من قواعد الخبر حكم واضح والمبتدا محكم عليه الخبر صفة والمبتدا موصوف يعمهون جملة نعيدها إلى المفرد تقول عامهون مفهوم إنهم في سكرتهم يعمهون أي عامهون الآن إذا تعلق الجار مزور بالخبر يعني هو الخبر يمكن أن نستغني عن هذا فنقول مثلا إنهم لفي سكرتهم إنهم كائنون إنهم كائنون في سكرتهم واضح أين الآن يعمهون هذا ماذا تكون ماذا تكون الآن يعمهون أنا أعلم أنه فعل لكن أين ماذا تكون هو الآن رددناه إلى عامهون ماذا تقول عنهم صفة عن الخبر هذا لا يصح واضح الآن نقول. لا لفي سكرتهم أو في سكرتهم جار ومجرون متعلقان بالفعل فهم؟ والخبر هو الجملة الفعلية عمهون والتقدير إنهم عامهون في سكرتهم واضح انهم إنهم عامهون في سكرتهم فهمتم الآن الآن عامهون صفة او لا؟ صفه انهم من الكفار ان الكفار عامه اذن الكفار اصابهم العمى فهم عامهون اذن صفة لهم او لا صفه حكمنا على الكفار بالعمه الان خبر حكم او لا حكم انتبهوا جيدا مفهوم تقدم الان الاصل في الجار المجرور ان يتاخر عن العامل الان العامل من هو العامل فيهم و ماذا يعمهون الاصل انهم يعمهون في سكرته الاصل هكذا انهم ليعمهون في سكرتهم لكن تقدم هنا الجار المجرور للفائده لفائده, لفائدة بلاغه فنقول اللام ماذا تسمى اللام هذه أين اصحاب القسم اين اصحاب القسم هذه القسم لا ليست موطئه ولا مقسم مزحلقه مزحلقه مزحلقه زحلقت ماذا اذا مزحلقه اسم فاعل فزحلقت ماذا لا لا ان تزحلق الخبر وانما هي التي زحلقت <تصفيق> هذه اللام هي اللام التي قلنا عنها قبل قليل انها لام الابتداء هذه لام لام الابتداء واضح اذا جاءت ان طبعا لام الابتداء من حروف الصداره عرفنا الصدارة من قبل من حروف الصداره اللام الابتداء يعني لابد أن تكون هي الأول لام هو اسمها اللام الابتداء واضح. لا عبد مؤمن لكن جاءت إمنى وإن حرف واللام حرف واضح. اللام لا تعمل وإن تعمل اللام حرف واحد فقط وإن ثلاثة أحرف ماضح؟ ثلاثة أحرف من يغلب؟ إن تتشاجر إن مع اللام ثم ماذا تفعل ان تضربها بركله فتوصلها الى الخبر <تصفيق> نعم تضرب ان اللام بركله فتوصلها الى الخبر فتتزحلق فسميت اللام المزحلقه واضحه لان ان لها الصداره ولا يمكن ان يجتمع حرفان في صداره الجمله فتتزحلق اللام هذه التي هي لام الابتداء وأصلها للكافرون في سكرتهم يعمون للكافرون في سكرتهم يعمون أو للكافرون يعمون في سكرتهم فتأتين لا إن لم يكن نقول إن للكافرين فتتحدث فتنتقل لا من الكافرين يعني من الضام هنا إلى الخبر لأنه ليجي إلى الخبر فتتعلق إما بالخبر أو بمعمول معمول الخبر. فنقول هذه اللام هي اللام المزحلقة بفتح اللام وليس بكسر اللام هذه اللام مزحلقة هو ان نقول لا ابتداء صحيح لأنها أصل لام ابتداء في حرف سكرته باسم مجرور ومضاف الهاء مضاف إليه والجار والمجرور متعلقان بيعمهون الجار والمجرور متعلقان بمن أو بماذا يعمهون يعمهون في مضارع أحسنت مرفوع ورفعه. تقي الله يا رجل كيف الواو على ما ترفع ألفين مضاء؟ أم رأيتني وضعت القلم على الواو؟ أنا فقط أبي أبينها وأوضحها. على ما ماذا؟ ها. ما شاء الله. أين الضمة النون مفتوح؟ كيف نقدر؟ ها. قبل قبل هذا. ها ها يا ابراهيم آه. نقول سلام على ابراهيم آه. أعيد سماع الاشرطه ولخص كل هذا مذكور من قبل موضوع معنا من قبل محمد أحسن ورفعها ثبوت النوع. رفعه ثبوت ثبوت النوع اذا الافعال الخمسه فوض ف خمسه, خمسة افعال هذه هي خمسه الافعال ها ترفع بماذا علامه ثبوت. ثبوت النوع. رفعها ثبوت ثبوت او رفعها ثبوت انه والواو يا يا صاحب الواو ف فاعلون ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع واضح والجمله الفعليه في محل رفع خبر ان في محل رفع خبر خبر ان جميل الان اين الخبر لعمرك ها محذوف تقديره ها كائن لعمرك كائن ها حسين لعمرك ها قسمي لعمرك قسمي واضح لعمرك هذا هو القسم لعمرك هو القسم مفهوم؟ فأخبرك أن قوله لعمرك هو قسم واضح الان لعمرك قسمي إنهم وهذا من المواضع التي يجي فيها كسر همزة إن هو كما سيأتي إن شاء الله يعني نشلان الثالث الموضع الثالث نحاول أن نكمل يا ايها المؤذن ما زال الوقت لا لا احنا بس ان شاء الله خير والله تذكر عهد الله لا اساله لا لا ليس مثل هو ماذا قال انظر في الشرح ماذا قال قال واحترزت بالصريح عن نحو عهد الله عهد الله هذا قد يستعمل قسما وقد يستعمل غير قسم قد يكون قسما وغير يكون غير قسم لماذا قال قال فانه يستعمل قسما وغيره تقول في القسم عهد الله لا افعلن كذا هذا هنا عهد الله هذه العباره قسم لكن ليس صريحا في القسم اما عمرك فهو صريح في القسم مفهوم ولهذا قال علي عهد الله هنا عهد الله جاء مبتدا وليس قسم وليس واضح هنا علي عهد الله فهنا جاء عهد الله ليس ليس لم تاتي هنا جمله ليست قسميه وفي غيره تقول عهد الله يجب الوفاء به فليد غير ذلك واضح هو هذا المثال لم يمثل به للقسم الصريح وانما مثل به لغير القسم الصريح لانه قال القسم الصريح ثالثا ها وال وقبله قبل الحاله التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدا نحو ضرب زيد زيدنا قائما من. فمنصوبا ها كثرة المنصوبات وحلت علينا المشكلات ها ضرب زيد قائما قال في في القاعدة قبل الحال التي قبل الحال اذا لابد ان تكون هناك حال واضح التي هذه صفة للحال يمتنع هذه ساه الموصول واضح يمتنع كونها فاعل يمتنع خبرا خبر لكونها خبراً خبر لكونها رأيتم كونها خبرا خبرا هذا ماذا خبر لكون للمصدر كون عن المبتدا اذا هناك حال لكن يمتنع ان تكون خبرا عن المبتدا لو تذكرتم في بدايه الدرس درس المبتدا والخبر قلت لكم مبتدا له خبر ومبتدا له مرفوع سد بسد الخبر ومبتدا له ها سدت بسد الخبر ذكرت لكم هذا او لا ذكرته او لا ذكرته في الاجروميه لكن دعونا منه كان زيد قائما كان زيد قائما قائما هنا يجوز فيها وجهان قائما في قولك كان زيد قائما يجوز فيها وجهان أن تكون خبرا لكان أو أن تكون حالا من من زيد واضح الآن هناك مبتدا وهناك حال بعده هذه الحال لا يمكن أن تكون خبرا عن هذا المبتدا الآن ضربي انتبهوا جيدا ضربي زيدا قائما بماذا are لا ندري We don't know. Because we don't know the truth. We didn't have a chance to get rid of it. Why are we afraid? He said, I'm afraid. If I said, I'm afraid of it, where is the truth? The truth is زيد مضروب بماذا اخبرتك بضرب زيد واضح حنان فضربي هذا ماذا ماذا لكن ماذا مبتدا واضح حنان ضربي مبتدا ابتدات به الكلام واضفته الي فهو معرف فلان ضربي فنقول في اعرابه جمال مبتدا ها زيد سراج يفكر هل يسبقه ها ربما وصل الى الجواب ام محمد فقد تجاوز الجمله اها حسين يتكلم حسين نعم حسين يعتذر عن الكلام فضل لا زين ها تفضل احسنت نعم ما شاء الله مبتدا مرفوع صحيح قل هواه مقدره الله اكبر ها قال لكم الشيخ قبل قبل, قبل امسي اذا سمعتم ما يصركم فكبروا ها الله اكبر <تصفيق> ما نعم من ظهورها التعذر ايش ما اين التعذر نعم منع من اشتغال المحل اللي هو الباء الذي هو الباء بحركه مناسبه للياء واصله ضرب زيد مثلا انت زيد مثلا زيد. انت خالد ضرب خالد زيدا قائم هذا فضربي نقول مبتدا مرفوع ورفعه الضمه الاصل على الباء الضمه ضربه لكن هذه الباء لا تظهر عليها الضمه لماذا لانها اشتغلت بحركه اخرى تناسب الياء وهي كسره فنقول ضربي مبتدا مرفوع ورفعه ضمه مقدره منع من ظهورها اشتغل المحل بين قوسين الباء بحركه مناسبه للياء وهي الحركه هي الكسرة وهو مضاف الياء ضامر متصل مبني على السكون في محل الجر مضاف اليه اين خبره الان عندنا منصوبان زيدا وقائما زيدا ماذا نقول عنه ها زيدا منصوب المنصوبات 15 كما قال ابن اجرب وذكر 14 لو تذكروا ما هذه المنصوبات اذا لا يمكن ان يكون هذا خبر كان لانه لا يوجد كان ولا اسم ان لانه لا تجد ان ولا معطوف على المنصوب لانه ليس موجود عطف عندنا عطف ها الحال ممكن لان ذكرنا في الحال في العنوان الحال ممكن يكون حال لكن هل الحال يكون جامد ها زيد اذا زيدا ليست حال خبر ثاني و الخبر منصوب أين النصب هنا لماذا منصوب الخبر خبر مرفوع خبر منفوع مثل خبر ماذا قلنا الخبر منصوب لا ينصب الخبر إلا في باب كان واضح أو ضل مفعول به من الذي ضرب؟ من على من وقع الفعل؟ زيد ضرب أنت صحيح هذا ضرب بين قوسين أنت زيد أو عمره وخر أو زيدا ها الفعل وأنت الفعل هو المصدر ضرب المصدر يعمل عمل عامل الفعل واضح الآن المصدر يعمل عمل عمل الفعل وهنا المصدر أضيف إلى إلى من إلى الفاعل الفعل هو الياء الفاعل هو انت أليس كذلك كان يقول ضربت زيدا ضربي زيدا فهم واضح الآن هذا من إضافة المصدر إلى إلى الفاعل واضح الان الآن الآن الياء هذه الياء الياء هذه أصلها ماذا هي الفاعل واضح وهذا يقولون من باب الذي يجر فيه يجر فيه ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا زيد هنا فاعل في, ال في الأصل لكنه جر باضافه العامل إليه واضح لانه مصدر اذن نقول زيدا مفعول به منصوب للضرب لان الضرب مصدر يعمل عمل الفعل اذن ماذا بقي عندنا قائما ولم نجد حالا فما نقول انها حال اين صاحب الحال من قائما بينت هيئه من هيئه الضارب او هيئه المضروب انتبهوا جيدا جاء او لقيت عبد الله راكبا راكبا لمنحا ل انت او له لقيت عبد الله راكبا لقيت ها عبد الله هذا هو قديس اذا قائم به لزيد اه حال لزيد حال مين زيد ها زيد ها آه. قال كلاما جميل لكنه خطأ ولكنه جميل انتبهوا لماذا؟ قال قائما يمكن تكون حال من زيد يمكن تكون حال من من من فعل. من الفاعل واضح الآن؟ يعني ضربي زيد وهو قائم حال كونه قائما أو حال كونه قائما واضح الآن؟ <تصفيق> خبر منتدى منتدى من طب أولي فلزي و يقع لزيد أحد واحد لزيد يعني في عندهم يمتناخوا خبره يعني منتدى يا ما معه يمتني خبره عن يمتني كونه خبر منتدى معنى أن قائما هذه لا يجوز أن تكون مرفوع لأن الضرب لا يحكم عليه في بقيام تقول زيد قائما لكن لا تقول ضرب قائما أنت لم تقصد أن تخبر عن ضربك بالقيام هذا الحال حينما تقول ضربي زيدا حال كونه قائما أين الخبر حال كونه قائما لا هذا ليس خبر أنت أخبرت بحصول الضرب وأن هذا الحصول كان ماذا في حالة قيام قيام زيد أو في قيام قيامك كانت مفهوم الآن ضرب زيدا قائما هذه قائم حال حال من زيد يعني حال كون زيد قائما مفهوم الآن هذه قائم هي حال هل يصح أن نخبر به عن الضرب هل يصح أن نقول ضرب قائم زيدا لا يصح يجب تقول ضرب قائم تقول ضرب شديد ضرب قوي ضربي ضرب عنيف مفهوم لو قلت هنا ضرب زيدا عنيف صحيح ضربي زيدا شديد اي ضربك شديد فنقول شديد هو الخبر لكن هنا قائما لا يجوز ان نقول قائم لماذا لا يجوز ان نقول قائم لانه لا يوصف الضرب بالقيام لا يمكن ان تقول ضربي قائم لزيد او زيدا لماذا لأن القيام لا يخبر به عن الضرب مثلا تقول انت مثلا تخبر مثلا تقول اكلي اكلي مثلا تقول لا ادري اكلي مريض اكلي مريض هل تصح هذا ما تخبر عن الاكل بالمرض مثلا مفهوم واضح تخبر عن الاكل بماذا بانه قليل بانه كثير واضح وهكذا اذن لا يخبر عن الضرب بالقيام واضح اذن هنا قائما لا بد ان تكون منصوبه فهي تكون حال من زيد او من الياء أو من اليسح وإن كانوا هم فالتقدير عند النحوين يقولون حال كونه يردونها إلى زيت يمكن أن تقول حال كوني قائما يعني ضربته انت وقى وأنت قائم ولا يهمنا حالته ولم تقبلنا عن حالته فنقول هذه الحال يمتنع أن تكون خبرا عن زيت آه عفوا عن عن الضرب فماذا يبقى لنا؟ هذا مفعول به وهذا ماذا؟ حال وهذا مبتدا أين الخبر؟ نقدره فنقدره نقدره فنقول خبر محذوف وجوبا تقديره حاصل او كائن تقول ضربي زيدا قائما كائن فهم او نقدر هنا قبل قبل القيام لانه قال قبل الحال ضربي زيدا حاصل حال كونه قائم فهم حال كونه قائم فنقول ضارب المبتدا ومضاف اليوم مضاف اليه زيدا مفعول به واضح والخبر محذوف وجوه تقديره حاصل وقائما حال من من زيد والله اعلم بزال الوقت دقيقتان نحاول نكمل الرابعه حتى نخرج من هذا الموضوع الرابع الموضع الرابع بعد واو ما المصاحبة الصريحة, ها المصاحبه الصريحه ها نحو كل رجل وضيعته او وضيعته وضيعته آه جميل جعلت لكم ضمه وفتحة حتى ننظر فيهم لا قال بعد واو المصاحبه نسيت البواب هكذا بعد واو المصاحبه كل رجل وضيعته لا اله الا الله الان نتابع القيد او الضابط قال بعد من قبل كان يقولنا قبل ام بعد واضح واو المصاحبه الصريحه المثال كل رجل وضيعته اين الواو هنا توجد واو واو واحده فيتعين ان تكون هي المقصوده بقول المصنف واضح لا هذا يعني تفكير الرياضي يعني. عندنا مثال وذكر ان هناك واو هنا. وعندنا واو واحده فنقول الواو هذه هي واو التي يقصده المصنف ناقف عندها ونبحث عن الخبر بعد بعدها كما قال بعد واضح فو وبعد واو عينت مفهومه مع وبعد واو كما قال هناك وبعد واو عينت مفهومه مفهومه مع يعني يتعين ان تكون الواو هذه واو المصاحبه او والمعية كما يقول كل رجل وضيعته ضيعته ها ضيعته ها. ضيعته انت قلت الرفع قلت النصف تاني. من قال الرفع ابراهيم ضيعته ها هو النصب اخف <تصفيق> يقولون النصب اخف من الرفع رفع اثقال الأعمى حسين بما انك جلست بعيدا فانت تريد العزله م? ضيعته ها الله اكبر اذا نرجي الكلام عنها في الدرس القادم ان شاء الله نوصل المثال الرابع هذا او الحاله الواضع الرابع من مواضع في الخبر وبعدها اللهم صل ان يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتقبلك بارك الله